مع شيخي وقدوتي وما يجب عليه من عظيم حرمته حرم المراد بها الحق قال وهو 13 نوعا وذكر النوع الأول مما يتعلق باختيار المعلم الذي يعتقد فيه الاهليه والنفع ثم قال الثاني وقد مر التعليق على على ذلك بما فيه الكفايه قال الثاني أن يقاده لشيخه في اموره ولا يخرج عن رايه وتدبيره بمعنى ان المتعلم مفتقر الى معلمه هنئذ لا بد من الطاعه من أجل ماذا من اجل النفع فلو كان عاصيا كلما سمع شيئا من شيخه بعصاه اذا لن ينتفع إذا لا بد من ماذا لا من من الطاعه ونسيما ان أصل فيه الجهل إذا كان كذلك هنئذ لن يحصل له النفع بشيخه ومعلمه الا إذا اعطاه طاعة في طاعه الله يعز وجل مما لا يعلم انه معصيه ان ينقاد والانقياد المراد به الطاعه أن ينقاد لشيخه في أموره هي هو فيما يتعلق بطلبه وما يتعلق ببعض دنياه ونحو ذلك مما يسمعه من شيخه أو مما يستشيره هو شيخه فيه ولا يخرج أي المتعلم على رايه اي على راي شيخي وتدبيره دبره يعني صرفه نحو ذلك بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر مريض اذا ذهب إلى الطبيب حينئذ يقول يسلم له مطلقا يقول له انت مريض بكذا صدقه مباشره لا ينازعه واذا قاله خذ هذا الدواء في وقت كذا وكذا في الساعه كذا وكذا إلى اخره يمتثل امتثل او لا يمتثل ناس كذا إذا كان الشيخ مريدا للخير ليه متعلم فاعطاه ما ينفعه فالاصل فيه أنه يعامله كمعامله للطبيب المه فلا يخرج عن, عن رايه وتدبيره كما أنه لا يخرج عن راي وتدبير الطبيب هذا الأصل فيه هذا طبيب وهذا طبيب اذا كل منهما ماذا موجه ومعلم وكل منهما حينئذ يكون مريدا النفع والطبيب يريد النفع هذا الاصل للمريض فينصحه ويوجهه عنيد اذا امتثل حصل العلاج وإذا لم يمتثل ونازعه عنيد لا يحصل ماذا العلاج شأن نفسه مع المعلم قال له تنميله ان كذا وكذا من المتون ولم يكن الطالب على قدرة أن يميز بين ما يحتاج وما يحفظ ما لا يحفظ عنيد لو خرج عن راي معلمه هو اعرف به منه هذا الاثر فيه حنيذ يكون شانك المريض معه مع الطبيب يعني لن يستفيد من من علاجه قال بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده يعني المشاور فاولى ما يسعين به طالب في مساله وطريقه في طلب العلم هو شيخ هو شيخه ان يشاوره ويستشيره ثم بعد ذلك يستخير الله تعالى فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده لأن طلب رضا المعلم هذا فيه فوائد عظيمه في فوائد عظيمه لا سيما كان المعلم ينظر بين بين الطلاب بعضهم وبعض ويبالغ في حرمته اي في حقه المبالغه الشرعية ولا يتجاوز المحذور فيه ابدا وانما يعتقد فيه الكمال البشري هذا الأصل يعني مطلق الكمال الكمال المطلق ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته يعني بخدمة معلمه هذا قربة وطاعه الله عز وجل ويعلم ان ذله لشيخه عز وليس العكس يعني لا يتبجح على على شيخه ولا يتظاهر بالعلم وانه على مستوى قد يكون سائرا مع مع شيخه وان كل كلمة فين يفهمه على على وجهه فإذا انتقده شيخه نازعه بذلك اخره ين يكون ماذا يكون ذليلا معه يكون مظهرا لي للجهل مظهرا للحاجه والافتقار الى الى الشئ وليس العكس ليس العكس كما بتلى به طلبة العلم في هذا الزمان ويعلم أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فخر وتواضعه له رفعه كل هذه المعاني ليس المراد بها انه يقع في شرك أو يقع في غلوب الله ليس هذا المراد انما المراد به ما يكون موافقا لشيخه يعني ما اشتهر عرفا عند اهل علمه لأن هذا معلم وهذا متعلم هذا لازم والثاني مفتقر إلى, إلى الأول الاول الذي يليق به يعني هو في حاجه اليه انت تريد ان تتعلم عن يد اداره تتعلم هل تأتي تتبجح أو تاتي بي بالرضا بالخدمة بالخدمه وتاتي بما يحبه الذي تتعلم منه هذا الاصل اذا لحاجه من من شخص معين تاتي بالطريق المناسب وهو ما بذل المعروف والاخلاق ونحو ذلك أما المكابره ورفعه الرأس ونحو ذلك هذا كله لا لا يكون سببا في الوصول إلى أخذ العلم من من الشيخ ثلاثيه ما في في الزمن الماضي كان ماذا كان كل درس لعل ويكون على حدى ولابد بد ان يمتثل الطالب بخلاف هذا الزمن الذي الدرس يكون ماذا يكون مشتركا اذا لو فعل او ما فعل فالدرس قائم حاصل ولا يشترط في ذلك ان يمتثل ما ذكر ويقال إن الشافعي رضي الله عنه عوتب على تواضعه للعلماء يعني كانه قيل ان تبالغت في في ذلك فقال يعني شعرا وهن لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها يعني اهانه النفس مع أهل العلم وأخذ العلم هذا اكرام لها اكرام لها وليس العكس الذي قد يظنه بعض الناس وهن لهم نفسي فهم يكرمونها يعني لا يعارض المراد بالاهانه هنا ليس المراد الاهانه معهود ذهنا انما لا يعارض ولا يلتفت الى حظوظ نفسه مع مع شيخي اذا عاتبه شيخه لا ينتصر ولو وجد ان شيخه قد ظلمه وتعد عليه لا ينتصر كذلك انما انما يتواضع معه ولو كان يظن أن شيخه قد جفاه نحو ذلك فيبقى على على الاصل العلم لن يكون الا, إلا كذلك في مناقب الشافعي بن من ابي حاتم قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا الربيع ابن سليمان المرادي قال كتب إلي ابو يعقوب البويط وهو في المطبق يسالني يعني يطلبني أن اصبر نفسي للغرباء ممن يسمع كتب الشافعي ويسالني ان احسن خلقي لاصحابنا الذين في الحلقه الشافعي يعني والاحتمال منهم ويقول لم ازل اسمع الشافعيه كثيرا يردد هذا البيت اهين لهم نفسي لكي يكرمونها ولن تكرم النفس التي تهينها هكذا بكرمونها لكي يكرمونها باثبات ان قال رحمه الله تعالى وأخذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع جلالته وهو صحابي جليل مع جلالته وبيته ومرتبته يعني من اهل البيت كذلك إذا له مكان علميه وله كذلك مكان من حيث النسب فاجتمع فيه الأمران ومرتبته يعني في العلم بين الناس العلم بين بين الناس بركاب زيد بن ثابت الانصاري وهو يعتبر شيخا له وقال هكذا امرنا ان نفعل بعلماءنا هكذا أمرنا أخذ بركابه يعني يقوده بناقته من حذالك قال هكذا امرنا وهذا الصحابي يقول ماذا أمرنا اذا هذا الاحترام وهذا التقدير وهذا التعظيم والاجلال مامور ما به شرعا وكذلك النصوص دل على ذلك كل دليل دل على اكرام العلماء وما اكثره فيه الكتاب والسنه يدل على بعض أفراده ويرجع إلى العرف يرجع الى الى العرف قال هكذا امرنا ان نفعل بعلماءنا وقال أحمد بن حنبل لخلف الأحمر ومن أمة اللغة مشهورين لا اقعد إلا بين يديك أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه فانه اراد ماذا جاعلم احمد وهو هو عالم اراد ان يجلس بين يديه هذا الإمام اللغوي فراد أن يرفعه اكراما له فابى ذلك الامام احمد انه متعلم وهذا معلم اذا لابد من ماذا لابد من التواضع ولو كان المتعلم عالما فيطلب علما ليس عنده من عالم وجب عليه أن يتواضع فكيف اذا كان جاهلا فمن باب اولى واحق وقال الغزالي لا ينال العلم الا بالتواضع والالقاء السمع لابد من التواضع لمن تتعلم منه ولابد من القاء السمع بمعنى ماذا الاستماع ليس المراد يسمع فقط ولا يتدبر انما المراد به ماذا الاستماع لان العلم سماع والاستماع سماع كغيره يسمع كما يمر ويسمع شيئا من من العلم أو ويسمع شيئا من درس لكن الاستماع الذي هو القاء السمع بمعنى أنه يحضر قلبه في حلقه العلم من أجل ماذا من أجل حصول النفع لأن النفع انما يحصل بماذا بالاستماع لا, لا بالسمع فاقم بينهما من كان العلم قالوا اول العلم السماع هذا اراد به ماذا من صعب عليه العلم من صعب عليه العلم فيسمع يجلس يسمع مرة ومرتين وثلاثا وعشرا ومئه ويفتح عليه لو لم يفهم لو لم يفهم ولذلك هذا يدلك على ماذا هذا ذكر على امام احمد اول علم السماع ولو كان صغيرا ولو كان كبيرا يدلك على ماذا على بطلان القاعده التي يسير عليها الناس اليوم في كثير من المواضع أن المعلم ينزل بدرسه إلى طلبة العلم هل نقول هذا باطل هذا لا يصح لماذا بل العكس هو الصواب أن يرفع المعلم الطالب إلى قدر الدرس ولو كان فيه شيء من الصعوبه أو صعبه لو عمدا هذا مفيد للطالب وان كان الطالب لا يعقل هذا غالبا أنه ماذا أنه يكون بادئ الراي بمعنى أنه انه ياخذ اول ما يفكر فيه ويظن أنه على صواب إما انه يهجر الدرس وإما انه يهجر العلم كليا الى اخره على حسب ما يبدو له وهذا كله من من العجله وعدم عدم الصبر بل يسمع مره ومرتين وثلاثا ثم يفتح عليه في النهايه وقال غزال لا ينال العلم إلا بالتواضع والالقاء السمعي قال ومهما اشار عليه شيخ بطريق في التعليم هذا اهم شيء ما يتعلق بي مسائل الشرعيه هذه ياخذها من من الدرس ولا شك بذلك فالاصرفي طالب انه ليس مجتهدا أنه ليس ليس مجتهدا حينئذ يقلد من يعلمه يقلد من يعلم. لا يخرج عن هذا الاصره الا إذا كانت عنده اهليه النظر واذا كانت عنده اهليه النظر صار ماذا صار مجتهدا ولو في بعض المسائل لان الاجتهاد يتبعض كما أن العلم يتبعض ويتجزا كذلك الاجتهاد يتبعض ويتجزا لكن بشرط وان يكون ماذا ان يكون عنده فهم وعنده قواعد الاستدلال على وجهه وعنده ملكه ولو كانت جزئية وما دون ذلك فلا واكثر ما يفعله طلبة العلم في هذا الزمان من البحث أكثرهم من الافتراء على الله تعالى والقول بلا علم اكثر هذا ياتي يبحث ويبحث وليس أهلا ثم يخرج بي بنتيجه حينئذ لو سئلت أنت انت طالب علمه هل أنت عندك اهليه النظر والبحث قال لا بعد اذا لم يكن اذا كيف تبحث يبحث من أجل أن تقرر العمله اشكاله لا إشكال بد منه هذا فرق بين مساله يبحث من أجل أن ينمي الملكة من أجل ان ينظر كلامه العلمي هذا لا بد منه لكن يبحث من اجل أن تكون النتيجه يعمل لا اليس الامر كذلك وليس هذا المراد عند العلم لأنه مقلد يبقى على ماذا على أنه مقلد لعالمه أو شيخه أو من يرتضيه بينه وبين الله تعالى هذا في المسائل الشرعيه فكيف به ما يتعلق بالمسائل العلميه يعني ما يتعلق به طريق التعلم او باب اولى واحرى ولذلك كلما استقام طالب علم على شخص معين معلم معين استقام فيه في الطلب انما متى اتى التشويش اذا كان نقالا إذا كان نقالا يعني كلما سمع شخصا تبعه وهذا كثير عليه هذا الزمان ولذلك لا يتعلمون ولن يتعلموا كل يومين يكل له برنامج معين كل اسبوع كل شأن كل سنة فاذا به يتنقل من من شيخ الله الى الى شيخ كلما سمع محاضرة في كيف تطلب العلم استمع لها ثم اخذ نتائجها ثم بعد شهر اعلن عن محاضرة أو درس في كيف او المنهجيه في طلب العلم فذهب وحضر ونسخ الثاني الاول وسار معه من جديد وهكذا يبقى عشر سنين وهو من منهجية الى منهجية ولذلك لن يتعلم من كان على هذه الطريقه ولذلك جعل العلم ماذا جعل انك تختار شخصا واحدا ثم ما قاله واملاه تعمل به ولو كنت في تردد تعمل بما راه ان كان ناصحا قالنا ولذلك قدم لك ماذا أنك تستخير الله عز وجل في اختيار معلم تعتقد فيه النفع وانه ينفعك وانه ناصح حينئذ ما أمرك به يكون الاصل فيه الامتثال واما اذا رجع إلى راسه وعقله فالنتيجه حينئذ سيعرف ب بوقعه قال ومهما أشار عليه شيخ بطريق في التعليم فهل يقلده وليدع رايه وليدع رايه لماذا لأن هذا راي المعالم لان راي العالم هذا مبني على على علم وعلى تقوى وعلى صلاح هذا الاصل فيه وثانيا هو مبني على تجربة لانه الاصل فيه انه قد انتهى من مرحلة طلب العلم طلب العلم الجملي ولا يبقى العالم إلى أن ان يموت هو طالب علم هذا الاصل لكن من حيث تلقي ومن حيث النظر في المتون العلميه هو قد تجاوزها حين يكون ماذا يكون ابصر كمن يكون في اول الطريق وذاك في آخر الطريق يكشف لك الطريق او لا يكشف لك الطريق هذالك المعلم صاحب ماذا؟ صاحب خبره وصاحب تجربة فإذا قال هذا ينفعك وهذا يضرك في الطالب أنه يتجه ولو كان في رايه أو اول رايه او باد رايه أنه ماذا؟ أنه مخالف قل لا انت لسه صاحب خبرة اليس صاحب تجربه ولذلك الذي ينازع عنيد لابد ان ان يمر بتجارب وهذا الذي يقع فيه طلبه العلم اليوم انه يريد ماذا؟ يريد الا يأخذ بي تجربة ونتيجه العالم الذي يدرس عليه أو شيخه والمعلم الذي يدرس عليه ويريد أن ان يصل إلى النتيجه بنفسه فيبقى سنه وسنتين وثلاثه اربع ثم يقول الأولى كتاب كذا رجع كان اختصرت المشوره من من اوله وختمي براي معلمك قال فليقلده وليدع رايه فخطا مرشده انفع له من صوابه في نفسه لانه اصلا لا يعلم انه الصواب لو ظن في نفسه أن راي معلمه خطا وان رايه الصواب نقول لا الانفع لك ماذا رأي معلمك ولو اعتقدت أنه خطا وتعتقد ان رايك هو هو الصواب لان هذا فيما يبدو فيما يبدو لكن في الحقائق انما هي باعتبار التجاله لأن هذا المشوار التعليمي لا سيما في التعامل مع الكتب والتعامل مع المتون وكيفيه المراجعات نحو ذلك والمذكرات هذه لم لم ياتي افصاح بها عنها لا في كتاب ولا في سنه ليست كالصلاه تبدأ بالتكبير وتنتهي بماذا بالصلاه تبدأ بالتكبير وتنتهي بالسلام كذلك اذا ليست توقيفيه بمعنى ان مبناها على ماذا على التجربه ولا أن التجارب تختلف من زمن الى إلى زمن فما عاينه المعلم في ذاك الزمن قبل قرون ليس كالمعلم الذي يكون في هذا الزمان والطالب الذي يطلب في ذاك الزمان ليس كالطالب الذي يطلب فيه في هذا الزمان فتم أمور متغيره ولذلك لو رجع بنفسه قد لا يصل إلى النتيجه كما واصل اليها المعلم الذي يكون معاصرا له لانه اخبر وأعلم بزمنه فينظر فيه في هذا الاعتبار قال وقد نبه تعالى اذا هذ الذين عناه بالادب الثاني وهو أن يطيع شيخه فيما يتعلق بأموره مطلقا ويجعله قدوه واسوه له هذا العصر لأن هذا فرع عن عن الاول ان لم يكن كذلك وركب راسه حينئذ يكون ماذا تكون النتيجه انه يضل الطريق وان نجا من نجا بعض فهم قله فهم قله لكن الاكثر هو أنه انه لا, لا يصيب ولن يصل الى الى الطريق لانه اراد أن يصل بنفسه والعلم لا يمكن ان يصل بنفسه يعني جاهل لا يعرف الطريق الى المدينه هكذا ذهب ركب سيارته ومشى ولا يعرف اصلا الطريق واخذ يمشي سيصل هذا لن يصلها لن يصل لانه قد ياتي الاتجاه معاكس <تصفيق> او لا ولن يصل لانه جاء بنفسه اذا إذا اهتدى عرف الطريق من هنا وستصل بكذا إلى آخره سنرى وقد نبه الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضر عليهم السلام بقوله انك لن تستطيع معي صبرا الايه هذا معلو قدر موسى الكليم في الرساله والعلمي حتى شرط عليه السكوت فقال فلا تسالني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكره قصة موسى والخضر هذه يعتني بها العلمي قد مر معنا كلام لشغل الاسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في فوائد تتعلق به بهذه القصة ومنها ما يتعلق بي المعلم ومنها ما يتعلق بي بالمتعلم قال القرطبي رحمه الله تعالى قد اشار الى شيء من من ذلك قوله تعالى قال له موسى هل اتبعك هل اتبعك طلب لابد أن, أن يطلب لابد ان يستاذن كما يعبر عنه الان هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فيه مسالتان الاولى قوله تعالى قال له موسى هل اتبعك هذا سؤال الملاطف يعني فيه ماذا فيه لطف ليس فيه تعالي وليس فيه اظهار للنفس لان هذا لا, لا يستقيم تاتي لشخص تريد أن ان يتفضل عليك المعلم لو وجب عليه أن يعلم وصار فرض عين لكنه لا يختص بزيد من الناس فهو متفضل عليك بكل حال كذلك لانه لو قال قال وجب عليه ان يعلم اذا لا يجب عليه ان يعلمك انت بل يذهب بنفسه إلى بلد آخر فيعلم وقام بالواجب أو لا لكن بعينك أنت ليس بواجبه فعينيد كل طالب علم فالمعلم متفضل عليه هذا الاصل فيه فإذا جاء يسأله العلم اساله بماذا بلطف وليس اساله باستعلاء نواء واستكبار هو انه كان مساوي لمعلمه قال قوله تعالى قال له موسى هل اتبعك هذا سؤال الملاطف والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الادب المستنزل يعني ينزل إلى الى الى درجه التواضع التام لماذا لانه قد يكون هذا الطالب قد يكون عالما كما هو الشأن في من في الخضر هنا هو نبي وقيل ولي على قولين هو عنده علم هو عنده علم وموسى كذلك رسول او منقول العزم وعنده علم اذا طلب احدهما من من الاخر نزل موسى اولى نزل موسى إذا جئت ولكن عالما واردت علما معينا ليس عندك حينئذ تاتي به بلطف وتخاطب به بادب وتنزل الى درجه التواضع لذلك مر الامام احمد وهو عالم جليل أراد أن يتعلم مسائل في اللغة فلما اراد أن يرفعه الإمام اللغوي قال لا قال هنا هذا سؤال الملاطف والمخاطب المستنزل الذي نزل به بنفسه المبالغ في حسن الأدب حسن الأدب الادب مفتاح مفتاح للقلوب ومفتاح لسائر المعاملات المعنى هل يتفق لك ويخف عليك هذا الذي عانهم وهذا كما في الحديث هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا هذا نسب الحسن والحسين يعني اذا رايت شخصا ماذا يسيء في اللوض بدل من أن تقول لا انت لا تحسن بلغت من العمر عتيا ولا تحسن تتوضا فقل له ماذا ارني كيف توضى النبي صلى الله عليه وسلم حين اذا وتبين له شيئا فشيئا فتعالي هذا مع المعلم ومع المتعلم هذا ليس بطريق حسن الثانية فائده الثانيه في هذه الايه دليل على أن المتعلم تبع للعالم تبع للعالم وانت فاوتت المراتب وانت فاوتت المراتب ولا يظن أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه لا انما اختلف في الخضر هل هو نبي او لا اذا, إذا قيل النبي فموسى رسول من العاز فهو افضل من من النبي ولو قيل ولي لا اشكاله واضح فيه على قولين لا اشكاله سواء قلنا ماذا الخضر كان نبييا أو كان وليا هذا او ذاك فموسى افضل منه ومع ذلك ساله ساله ماذا ساله أن يتبعه من اجل ان يتعلم منه ولا يظن أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه فقد يشذ عن الفاضل ما يعلمه المفضول والفضل لمن فضله الله تعالى ولذلك حتى في في زمان قديم من نقص عنده شيء من من العلم يطلب العلم يسعى إذا وجد اذا وجد من يقرأ عليه وكان عنده قصور في في علم ما تعلمه ولذلك قيل ابن الجوزي قرأ القراءات في آخر عمري وذكر كذلك الطوفي أنه قرأ على ابن تيميه في الأصول ابن تيميه يقرا عليه ماذا راح له الى ابن تيميه ويعتبر من طلاب يقل من ذكره والبلبل صاحب البلبل هذا رجل اصولي وهو قرأ على ابي حيان فادركه هو ذهب الى شيخ سلام في الشام فقرأ على ابن تيميه للاصول وقرا على ابن تيميه ماذا اللغه لانه كان جبلا في في اللغة اذا هذا يدل على ماذا على انه لو كان الطالب صاحب مرتبه حينئذ لابد من الأذب الادب قائم معه مع الكلي هذا الذي الذيعناه بماذا بكونه وانتافتت المراتب لو كان موسى رسولا لابد ان يتعبد لان العلم هذا ماذا عباده فحينئذ لابد من طريق يوصل إلى, إلى العباده وهذا أدب ادب الله عز وجل به الرسل قال الخضر وان كان وليا فموسى أفضل منهم لانه نبي والنبي افضل من الولي وان كان نبيا فموسى ها فضله بالرساله يعني على القولين وصابنا ان الخضر ان كان في خلاف صاب انه نبي أنه نبي والله اعلم قال الخضر انك لن تستطيع معي صبرا انك لن تستطيع معي صبرا لان هذا يحتاج الى ماذا علم كله يحتاج الى صبر من لا صبر عنده فليذهب الا اذا اراد, إلا إذا أراد أن يصل الى اصل العلم أن يتعلم كيف يصل كما يجلس عامه الناس فيستمعون للعلم ان اراد ذلك فلا اشكال اما اذا اراد العلم بمعنى أنه يصل الى النتائج الكبرى ويكون مزاحما للعلماء وأن يكون على همة بالسنباط والنظر في دليل وتصنيف وتاليف وتدريس هذا لا من من الصبر على الوجه المذكور عند العلم ليس ليس كل صبر يدعى قال انك لن تستطيع معي صبراً أي إنك يا موسى لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمي لأن الظواهر التي هي علمك لا تعطيه يعني ثم علم اخر لا يعرفه موسى ولذلك ما امره الله عز وجل بان يسال ويرحل الا لشيء ليس عنده اليس كذلك شيء ليس ليس عنده حينئذ عند الخضر ما ليس عند عند موسى واذا كان عند المفضول ما ليس عند الفاضل لا يدل على ماذا على أنه اعلم منه مطلقا أو أفضل مطلقا سانم لا فعند موسى من من العلم ما ليس عند الخضر في الجمله موسى افضل علما ومرتبة ونبوة ورسالة الى اخره لكن عند عند الخضر وهو المفضول عنده شيء من العلم ليس عند موسى عليه السلام تاخذ من هذا ماذا أنه قد يكون الطالب عنده تحقيق لمساله ما أو صنف كتابا في مساله ما لا يلزم من ذلك انه قد فاق شيخه منذ ان يؤلف في مساله يفيد به يظن أنه قد ساوى شيخه مباشره هذا باطل هذا ليس الا الا اولا عدم فهم حقيقه العلم وعدم فهم مقدار ماذا مقدار شيخيه قال هنا وكيف تصبر على ما تراه خطا ولم تخبر بوجه الحكمة فيه ولا طريق الصواب وهو معنى قولي وكيف تصبر على ما لم تحط به الخبره والانبياء لا يقرون على ممكن لا يجوز لهم التقريم أي لا يسعك السكوت جريا على عادتك وحكمك قوله لم تحط معناه لم تخبر بمعنى ماذا أن الصبر إنما يكون على شيء معلوم صاحوله قالوا لن تستطيع معي صبر لماذا لأنك ستسير معي شيء لن تعرفه فان اذن لن يصبر الا على شيء قد عرفه ولذلك كما سيذكر الشيخ السعيدي رحمه الله تعالى وقد مر معنا انه لا بد ان في حقيقه العلم والا لن يصبر اذا لم يعرف ما يطلب لن يصبر إذا لم يعرف كيف يطلب لن يصبر لماذا لان سيكون مجهولا سيطلب شيئا لا يعرف غايته هذا فيه بعد عقلا وشرعا أو سيطلب شيئا لا يعرف كيف يصل اليه كيف يذهب وياتي ويحفظ ما ليس عنده تصور تام فلا بد يكون عنده تصور تام بأمرين أولا حقيقة ما يطلب بمعنى ماذا ما هو العلم الذي يسعى اليه هدفه غايته ما الذي يوصل اليه لا بد تكون عنده صوره واضحه ولذلك قلنا لابد في تحقيق هذا النوع أن يكثر ويديم القراءه في الكتب التي تتعلق ببيان الايات والاحاديث المتعلقه بفضل العلم وقلنا لكم لابد ان يقرأ طالب العلم في كتاب دار السعاده لسيمون جلد اول يقرأه مرارا من اجل أن يستحضر ما فيه مين من آيات لأن هذه تبين لك وتجعل كذلك القاصد متجها إلى شيء معين لا ينحرف يمنا ولا ولا يسرا لانه عباد ثانيا ما يتعلق بالطريق المنهج إن كان عاقلا فسيسير مع شيخه وإن كان عنده شيء من الخلل حينئذ لابد أن يتجه لما ذا الى ان يجمع كتب الطلب فينظر فيها ويحتدل الى مشوار طويل لكن لو اختصر الأمر ونظر إلى شيخه انت اذا الصبر لن يتم إلا مع شيء علمه وأما ما لم يعلمه حينئذ الصبر لن يتم له وسيصيبه ويحل بقلبه نقيذ الصبر وهو الضجر حينئذ سينقطع ساء سينقطع لذلك كثير من طلبة العلم لا يفهمون ولا يعون ما ما يطلبون تذهب وتاتي لماذا ما هكذا مع الناس هكذا ما صحيح هذا موجود هذا من من من الامور التي خلل فيه في المنهجيه فيه في طلب العلم لا يتصور حقيقي تصور ماذا يريد ثم المنهجيه ليست واضحه عنده ثم هكذا يركب راسه مع مع كل شخص يبقى ماذا يمنه ويسره كلما جاءت الريحه كذا ما شمعه هكذا ما شمعه عيناد صار عنده خلل صار عنده خلل قال هنا ماذا قوله لم تحط معناه لم تخبره فكانه قال لم تخبره خبرا واليه أشار مجاهد والخبير بالأمور هو العالم بخفاياها وما وبما يختبر منها قول تعالى قال ستجدني إن شاء الله صابرا أي ساصبر بمشيئة الله علق بالمشيئه ولا اعصي لك امرا لا اعصي لك امرا اذا لابد من ماذا لابد من القياد لابد من الطاعه إلا لن تحصل له النتيجه اي قد الممت نفسي طاعتك هذا المراد به ولا اعصي لك امرا اذا ماذا كره الثاني هذا القياد ل شيخي في أموره ليست من الأمور التي هي اجتهاديه فحسب كذلك بل دل عليها دل لا بد ان يستمع لا بد من الطاع لا بد من القياد وإلا لن تكون النتيده حاصلة له إن حصل شذوذ زيد من الناس وصل هذا أمر شاذ والشاذ لا, لا حكم له لا حكم لهم اي الملت نفسي طاعتك قول تعالى قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى اي حتى اكون انا الذي افسره لك وهذا من الخضر تقديم وإرشاد لما يقتضي دوام الصحبه يعني دوام الصحبه صحبه الان فيتفن صحبه مثل ماذا مثل الماكولات بجوار تاريخ النهاية صح ولا والنهايه تختلف <تصفيق> بعضها اسبوع كالالبالي والعوا سنه أو سنتين اذا التاريخ النهايه تنتهي كل صديقين كل صاحبين لابد هو مخفي الله على بحاله متى يكون لكن لابد ان يقع لابد ان يحصل لماذا لأن كل منهما أو من احدهما لا يلتزم بآداب الصحبه لا يلتزم بآداب الصحبه حينئذ لابد من معرفة ما هي آداب الصحبه ولذلك عانى العلم بل صنفه فيها مصنفات صنبوا فيها مصنفات وأما ما يكون موجودا اليوم يكون ماذا مؤرخا قال المراد هنا قال فيه تاديب وارشاد لما يقتضي دوام الصحبه يعني تدوم الصحبه بعدم الاعتراض عدم التدخل في شؤون الغير هذه من خصائص لا تسالني عنها اذا تسال عماذا تسال عما يكون مشتركا بيني وبينك وأما خصائص كل منهما فالاصل أنه ماذا لهم من الخصائص وما كان من الخصائص فلا يسال عنه واذا كثر السؤال حينئذ حصل الضجر منه حصل الملل والسامه حينئذ ادنى فرصه فاذا به ينحيه يا أو اهو او ياسره لماذا لانه سال عن شيء لا يعنيه سؤاله عن شيء الذي لا يعني اصلا هو منهي عنه شرعا لا ينبغي أن يسال الانسان عن شيء لا يخصه لا يعني كل انسان له خصائصه وله احواله في بيته وخارجه الى اخره انيد لا يقال لماذا مر بك فلان ماذا قال لك هذه كلها تدخل في في شؤون الغير هذه من الامور التي ينبغي طرحها لأن لان وجودها معناه يقطع يقطع الصحبه قال رحمه الله تعالى فلو صبر ودام لرا العجب لكنه اكثر من الاعتراض فتعين الفراق والاعراض هكذا قال قرطبه رحمه الله تعالى قال السعدي رحمه الله في ذكر الفوائد بعد ختامه لسورته الكاف قال وفي هذه القصة العجيبه الجليلة من الفوائد والاحكام والقواعد شيء كثير هذه القصه تحتاج الى مؤلف من تمكن بعد وقت فليجمع كلام العلم فيه في هذه القصه وسيجد الكثير والكثير من كلام العلم لا سيما فيما يتعلق في في الاداب وكذلك فيه بالصحيحين وغيرهما الحديث مخرج فيه الصحيحين قال أن ننبه على بعضه بعون الله فمنها نذكر ما يتعلق به طلب العلم فمنها فضيله العلم والرحلة في طلبه لان موسى أمر ولا يامر الله عز وجل الا بماذا إلا بما هو افضل ودل ذلك على انه عباده اذا الرحلة في طلب العلم عباده اولى لان موسى رحل فنقتدي به كذلك شرع من قبلنا شرع لنا فمنها فضيله العلم والرحلة في طلبه وانه أهم الأمور فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة رحل مسافه طويلة ولقي النصب في طلب يعني التعب هذه مسافه طويلة فكيف بالقريب ام باب اولى واحران ان يذا سواء سماه سفرا او لم يكن سفرا ولا يستبعد أن يكون محل الدرس أو المعلم بعيدا واذا استبعد ذلك وراه بعيدا فالعلم ابعد <تصفيق> اولى اكذا بعض يقول مثلا في مكه هنا يذهب العزيزية يقول ذا بعيد مشوار اذا لنت لا العلم ابعد العلم ابعد لو كان العلم في الطائف أو في جده العاصل انك تذهب انت مسرور قال فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه وترك القعود عند بني اسرائيل لتعليمهم وارشادهم يعني ترك ماذا ترك تعليما فذهب لطلب الزيادة فرحلة موسى ليست من اصل ماذا ليست لطلب أصل علم لانه عالم بنقول العزمي لكنه رحل لاي شيء للزياده اذا الرحلة إذا كانت في شان موسى من أجل الزيادة في طلب العلم ف لطلب اصل العلم من باب أولى واكد صح اولى سلالون في في محله قال لتعليمهم وارشادهم واختار السفر لزيادة العلم على ذلك يعني قدم الزيادة على اصل التعليم هو معلم وهو مرشد فترك تعليم وهو عباده من أجل الزيادة من اجل الزياده حينئذ يرجى السؤال من كان في بلد ما وهو يخطب الجمعة ويعلم الناس على قدر ما اعطاه الله عز وجل عنده شيء من علمه فهل يترك الناس او يذهب ويتزود من من العلم هذا على حسب ما عنده من من علم هذه مسألة شائكه اليوم في كثير من من البلدان لو ذهب بعض الجهات لو ذهب لوقع الناس في حرج لكنه عنده ماذا عنده شيء من العلم يستطيع أن يبحث وان يسال وان يحسن السؤال فيصلح ينادي عامه الناس لا إلى المقصود اذا كان سيتضرر الناس بعد فوات هذا لا يجوز له ان يرحب بل يبقى على على حاله ويتزود من علم في في مكانه واما ان كان ثم من يخلفه ولا اشكال انه اذا ذهب فهو أولى له قال رحمه الله وترك القعود عند بني اسرائيل لتعليمهم وارشادهم واختار السفر لزياده العلم على ذلك ومنها البدء بالأهم فالاهم فإن زياده العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك يعني التزود عموم من ترك ذلك يعني التزود والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم والجمع بين الأمرين اكمل يعني يعلم ويتعلم يجمع بين الأمرين لكن تبقى القضيه في ماذا في الرحلة على التفصيل السامي اما إذا كان يتعلم ويعلم في موضعه هذا هو اصلا لأنه إذا اذا ظن أنه اكتفى من العلم فهو أجهل من حمار اهله إذا ظن انه اكتفى لو كان عالما ولو كان, كان معلما إذا ظن أنه قد بلغ الغايه في العلم انه لا يحتاج الى ان يتزود من العلم فهو معرفه العلم جاهل هذا ولذلك قالوا قال أهل العلم اذا قال الرجل عن نفسه انه عالم فهو جاهل فهو, فهو جاهل لماذا لانه سيبقى عنده من المسائل الكثير وكثير يجهل نعم اصول العلم قد يحويها قد يجمعها أصول العلم لكن يبقى ماذا يبقى النظر في اقوال في أدلة في بعض الكتب في علوم لم يقراها اصلا حينئذ يكون ماذا يكون محتاجا الى إلى التزود فيجمع بين ذاك وذاك قال رحمه الله تعالى ومنها أي من فوائد قصه موسى عليه السلام مع الخضر ان العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان العلم كل من عند الله تعالى سواء سعيت أو لم تسع كل من عند الله تعالى هذا ينبغي أن يكون عاصرا في اول طلب قبل أن تجلس في حلقه من الحلقات أن تعتقد أن المعلم الحقيقي هو الله عز وجل وان هذا سبب كما انك تذهب الى وظيفة نحوها وهي السبب للرزق والرازق هو الله عز وجل كذلك المعلم هو الله عز وجل يجب ان يكون هذا عقيده يجب ان يستحضره لذلك اذا اكثر من قراءه في الكتب التي تعتني بالطلب والأدب والايات المتعلقه بالعلم وفضل العلمي هي التي تعين على الاستحضار مثل ذلك لكن اذا كان بعيدا عنها ستنسى هذه المعلومه ماذا يصنع سيكتبه في ورقه لتبقى معه هذا عسير لكن يكثر من النظر في هذه الكتب من اجل أن يستحضر ولا باس ان يجعل كل شهرين أو ثلاثه أن يجرد كتابا فيه في ذلك أن يجرد كتابا في ذلك معنه يمر عليه ولو أن يمر على بعض الفصول دون فليس من اللازم اقراءه كتاب أن يقراه حرفيا من اوله الى اخره بل ينظر ما يحتاجه فيقراه وما ذلك فيتركه في ذلك قال أن العلم الذي يعلمه الله للعباد نوع علم مكتسب يدركه العبد بجهده واجتهاده يسعى له سبب تحصيل ونوع علم لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده يعني فتح من الله فتح فهم في القرآن هذا من عند الله تعالى قد يتخذ السبب وقد لا يتخذ السبب فيفتى عليه مباشرة فيه في فهم ايه هذا ليس مقصورا على أحد دون, دون احد انما هو من عند الله تعالى لقوله علمناهم من لدنا علما ومنها التادب مع المعلم تادب مع المعلم هذا من الاداب الماخوذه من قصه موسى وخطاب المتعلم اياه الطف خطاب لقول موسى عليه السلام هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا تعلمني مما علمت اذا انا احتاج الى الى ان اتعلم الى ان اتعلم هكذا المتعلم فاخرج الكلام بصوره الملاطفه والمشاوره وانك هل تاذن لي في ذلك ام لا اشما ما يكون به بالاستئذان واقراره بانه يتعلم منهم بخلاف ما عليه اهل الجفاء أو الكبر الجفاء ماذا ياتي كانه اعلم شيخي ويتكلم مع وكذا لا لا لا يلحي بصره اصلا يعني نقول هذا لن يتعلم كذلك هذا كما يريد أن تعطيه شيئا ملكك انت بالعافيه بالقوه ها بدل ما نقول اعطني سيارتك انا احتاجها دخل يدوفين الجيف الله يسامح بخلاف ما عليه اهل الجفاء او الكفر الذي لا يظهر انظر فسر ماذا الشيخ هنا رحمه الذي لا يظهر للمعلم افتقارهم الى علمه يعني لا ي... كانه في غنى انت موجود او لا <تصفيق> سيئا فلا فلا يظهر افتقاره إلى المعلم بانه لو زال الدرس لو زال المعلم قد يكون في ضجر قد يكون في حاجه في حاجه لا يظهر ماذا انه سيئا افتقارهم الى علمه الذي لا يظهر للمعلم افتقاره او افتقارهم الى علمه بل يدعي انه يتعاون هم اياه بل ربما ظن انه يعلم معلمه هكذا انه يعلم معلمه قال هذا فات الشيخ فيذهب اليه يقول روى فلان وقال فلان وفي فلان الى اخره يظهر ما اذا ان عنده شيئا ليس عند معلمه هذا خطير جدا قال بل ربما ظن أنه يعلم معلما وهو جاهل جدا فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم من أنفع شيء لمتعلم أن تظهر لمعلمك أنك في حاجة إلى علمه وأنه لو فات قد يفوت العلم كله هذا العصر لماذا لأن العناية من المعلم للمتعلم هذه مطلوبه وكلما اعتنى المعلم بالمتعلم حينئذ ممتازا عن ان قال ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونهم فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه يعني يكون عالما فيحتاج لعلم يتمهر فيه فاحتاج أن يقرا على عالم اخر وان كان دونهم في العلم بدرجات كثيره فإن موسى عليه السلام من اول العزم من المرسلين الذين منحهم الله واعطاهم العلم ما لم يعط سواهم ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر كان عند الخضر ما ليس عندهم فلهذا حرص على التعلم منه فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحو من العلوم ألا يتعلمه ممن مهره فيه وان لم يكن محدثا ولا فقيها يا قوم ممن ودونه يعني هو محدث فيقر على غير المحدث لا اشكال في ومنها اضافه العلم وغير من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليها لقوله تعلمني مما علمت من الذي علمك الله عز وجل الله ولذلك والله الذي يعطي أي من علمك الله تعالى ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير فكل علم يكون فيه رجد وهدايه لطرق الخير وتحذير من طرق الشر أو وسيلة لذلك فانه من العلم النافع وما سوى ذلك فاما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة لقوله أن تعلمني مما علمت رشدا رشدا ومنها ان من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم فاته كثير من العلم لابد أن يعرف اذا ما هو الصبر ولابد أن يعرف حقيقة الصبر والوسائل المفضية الى الصبر وانواع الصبر فإذا كان جاهلا بذلك كيف يصبر على العلم امور مترابطه بعضها مع مع بعض قال أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم فمن لا صبر له لا يدرك العلم ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه تبي ولازمه لقد يصبر اياما لكنه لا يلازم الصبر اذا العبره بماذا بالصبر وملازمه الصبر اما الصبر واصله قد يوجد عند بعضه ولذلك إذا وجد ماذا إذا وجد ما يخالف هوا المتعلم يريد ان ماذا أثر الصبر يظهر اثر الصبر قال رحمه تعالى لقول الخضر يعتذر من موسى بذكر المانع لموسى في الأخذ عنه إنه لا يصبر معه ومنها ان السبب الكبير لحصول الصبر يعني مما يعين على الصبر مما يعين على على الصبر وتحصيله وتحقيقه احاطه الإنسان علما وخبره بذلك الامر يعني انت ماذا تريد تصبر على ماذا تريد العلم تريد ان تصبر على العلم اذا تصبر على شيء تعرفه أو شيء لا تعرفه لابد ان تعرفه اذا مما يعين على الصبر في طلب العلم هو معرفة حقيقة العلم ومعرفة الطريق الموصل إلى طلب العلم الى الى العلم وهو طلب العلم والطرق التي توصل إلى إلى تحقيق العلم علمك بهذين الأمرين يعينك على الصبر عينك على على الصبر قال رحمه الله تعالى احاطه الانسان علما وخبره بذلك الامر الذي امر بالصبر عليه والا فالذي لا يدريه أو لا يدرى غايته ولا نتيجته ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر انتفى يصبر على ماذا يصبر على شيء يعلمه ولا يعلم حقيقة العلم ولا كيف يصبر على العلم ولا كيف ينال العلم اذا يصبر على اي شيء هذا يحتاج الى ماذا يحتاج الى معرفه وهذا محال عقلا أن يصبر على شيء لا يعرفه إنما يصبر على شيء يعلمه اذا لابد أن يعرف ما هو العلم وماذا يوصل العلم لاي شيء وما الغايه وما الهدف وما الوسيله حتى يتحقق له الصبر لقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره شيء لا تعلم لا تخبره كيف تصبر عليه صح ولا صار امر غيبيا هنا حصل الابتلاء لموس عليه السلام فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبره بالامر اذا العلم بحقائق الأمور تعين على ماذا على الصبر وعلى ملازمه الصبر وفي ما يتعلق ببحثنا حقيقة العلم وحقيقة الطرق الموصله الى العلا بضت ان تكون واضحه كالشمس قال رحمه الله ومنها الامر بالتاني والتثبت وعدم المبادره إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود ومن تعليق الأمور المستقبليه التي من افعال العباد بالمشيئه لأن طالب العلم هذا يحتاجه كثيرا أنه قد يقول ماذا احفظ بعد قليل ان شاء الله إذا بد أن يعلق بما دام ولا يستكين لنفسه ولا يركن لنفسه وان لا يقول الانسان للشيء النفاعل اني فاعل ذلك في المستقبل إلا أن يقول ان شاء الله ومنها أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله بمعنى ماذا انه قد يقول نعم الصبر وأنا أصبر إلى بداخله لكن إذا جاء الأمر هو عزم اولا على الصبر لكن إذا جاء محل الصبر لم نجد صبرا لم نجد لم نجد صبرا اذا العزم على الشيء ليس هو عين الشيء العزم على فعل الشيء ليس هو عين ولذلك ساحفظ وأفعل وافعل أماني كذلك وإذا اعتراني كذا وكذا الجواب كذا الى اخره ثم يمر الشهر والشهر والسنه والسنتان ها ولا شيء صعب له اذا عزم ولم يفعل اذا فرق بين العزم وبين بين الشيء يقول ان حصلت مصيبه سارضى بالمصيبه لكن اذا وقعت المصيبه اين الرضا لا شيء اولى اذا الفرق واضح جليل بين إرادة الشيء وبين فعله والتلبس به هنا عزم على الصبر لكن لما وقع الأمر لم, لم يكن ثم صبر قال رحمه الله تعالى ان العزم على فعل الشيء ليس بمنزله فعله فان موسى قال ستجدني ان شاء الله صابرا فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل ما صبر ساله او لا <تصفيق> ومنها ان المعلم إذا راى المصلحه في ايذائه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الاشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقف عليها فان المصلحه تتبع وكذلك يعني يسال عن مساله ماذا يظن الطالب انه اذا كلما تبادر شيء الذهن سال عنه فهو امكن له لا لأنه قد ياتي تشرح في محلها والسؤال حينئذ يقتضي جوابا مقتضبا ثم قد لا يستوعبه الطالب يحتاج الى مقدمات اذا ليس كل ما بادر إلى الذهن من سؤال سال عنه والعصر في المعلم انه اذا سئل عن شيء يعلم أنه سياتي أن لا يجيب هذا الاصل وسياتي في محله واذا راى المصلحه بذلك فلا يجيب ولا يجيب قال كما إذا كان فهمه قاصر هذا وجه اخر يعني مسألة تحتاج الى ماذا إلى تدرج فيه في الفهم او نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها أو لا يدركها ذهنه أو يسأل سؤالا لا يتعلق به موضع البحث يعني السؤال في غير محله فلا جواب له سؤال في غير محله اذا راى المعلم ذلك حينئذ لا يجيب لانه ساله في غير محله أو يكون السائل ليس اهلا لي للسؤال لأن بعض يظن ماذا انه إذا سال سؤالا كبيرا ظن أنه ماذا أنه كبير <تصفيق> فيكبر معه مع سؤالي هكذا يضل البعض هذا في بادئ الراي <تصفيق> قال ومنها انه ينبغي للانسان ان ياخذ من اخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها يعني ما يطيقون ولا يكلف الناس شيئا ما لا يطيقونه هذا في المختلط مع الناس إذا اختلط بالناس واختار الخلطه فان اذا لابد من ماذا لابد من الصبر لا بد من الصبر ولا يسأل الناس ولا يطلب الناس شيئا لا لا يقدرون عليه فاتقوا الله ما استطعتم اذا كان هذا في العبادات واذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم فما كان من قبيل الاخلاق والاداب والكمالات سواء كان شرعية أو عرفيه حينئذ لا يطالبهم شيئا فوق قدرتهم هذا إذا كان مخالطا ان كان بعيدا عنهم فسلم وسلما قال رحمه الله تعالى العفو منها وما سمحت به أنفسهم ولا ينبغي له ان يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم ويرهقهم فان هذا مدعاة إلى النفور منه والسامه يعني ماذا يحصل له ماذا النفور دائما يعاتب كلما قصر عاتب ما سألت غبت يقول هذا كله ماذا هذا كل عتاب هذا كل عتاب العتاب هذا يحرك النفوس حينئذ تحصل السامه والملل فيحصل انقطاع دوام الصحبه لن يحصل به بكثره العتاب قال فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسامه ينفرون منه ويسامون لانه يدقق معهم في ماذا في قصروا فيه فيما ولو نظر إلي إلى نفسه أنه هو مقصر معهم هل لكافه ماذا لكافه اعذارا للناس ان يعذر ماذا أن يعذر الناس قال بل ياخذ المتيسرا ليتيسر له الامر ومنها أن العبد الصالح يحفظ الله في نفسه وفي ذريتي ومنها أن خدمة الصالحين او ما يتعلق بهم افضل من غيرها لانه علل استخراج كنزهما واقامه جدارهما ان اباهما كان صالحا أن اباهما صالحا هكذا هو قال ومن استعمال الأدب مع الله تعالى في الالفاظ فإن الخضر اضاف عيب السفينة إلى نفسه فقال فاردت ان اعيبه فاردت انا معنى ان نذيك امر الله عز وجل فاردت ان اعيب واما الخير فاضافه الى الله تعالى من قولي ربك أن يبلغه اراد ربك اردت فرق بينهما كما قال ابراهيم عليه السلام واذا مرضتم فهو يشفين وقالت الجن وان لا ندري أشر أريد اريد بمن في الأرض ام اراد بهم ربهم رشدا ربهم اظهرون الفاعل أريد كن مع ان الكل بقضاء الله وقدره ومنها انه ينبغي للصاحب الا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته حتى يعتبه يعتبه ينزل الوجهان ويعذر منه كما فعل الخضر مع موسى يعني لا يفارق من راسه اذا انتهت المده <تصفيق> ذهب وترك وهكذا دون ان يبين له فيغضب احيانا هذا يحصل بين الناس يغضب من شيء ما في نفسه قد يكون محقا وقد لا يكون لكن يترك مباشره ويمشي طيب والاخر بين له ارسل له رساله عاتب اعذره بين اما هكذا من راسك هذا مناف الليل للأدب للادب ومنافي للعقل والحكمه بل للدين كذلك يعني الاصل ماذا إذا كان ثم صحبه فالاصل المحافظه عليها لأن إذا كانت صحبه شرعية دينية فهي مطلوبة شرعا تعاونوا على الخير فإذا بدر من أخيك المسلم شيء ما وغضبت قد يكون بالفعل انه اخطأ لكن لا بد ان يعلم لا بد تخبره واما هكذا <تصفيق> هذا باطل هذا ولذلك قال ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذره منه كما فعل الخضر معه موسى عليه السلام اذا هذا من من الاشياء التي تقتضيها اداب الصحبه انه لا يترك هكذا من راسي وانما لابد ان يبين اما كذا يقول انا غضبت غضبت لماذا بين السبب حتى يعتذر إذا علم انه قد اخطا في حقك فيعتذر أو يبين لك ماذا انك فهمت خطا ثم كلام ثم فعل قد يكون محتملا قد يكون اخطا بالفعل ويقول لك ماذا نعم اخطاتك أنا تعذر منك ونحو ذلك وتقبل من هذا العظم ونعتذر فقد من هذا من الأدب من كمال الأدب وإذا واذا كان اللفظ محتملا ولم يريد بين مرادا الا انا ما كان قصدي كذا أنا قلت هذا وليس لك حين اذا بعض الناس دائما الكلام إذا كان حمالا والافعال من باب اولى إذا كانت حماله لوجوه يحمله على الاسوء هكذا وقد لا يكون مقصودا ل للفاعل او القائد اذا لا يترك اذا بدر من صاحبي من صديقه شيء ما لا يبادر إلى الترك حتى يعتبه يعني يبين له وإذا كان ثم عتاب في يحصل قال قد دبها الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضر بقوله إنك لن تستطيع معي صبرا هذا مع قدر موسى الكليم في الرساله والعلم حتى شرط عليه السكوت فقال فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرنا الثالث من الاداب أن ينظره يعني ينظر الى معلمه بعين الإجلال وهذا تابع للاول لانه اذا اجله اطاعه وان له والا لا ينقاد لمن لا يجله هنا هذا مرتبط به بالعدب السامي أن ينظره بعين الاجلال ويعتقد فيه درجة الكمال البشري ليس مطلقا كل ما يذكره العلم هنا في هذا في هذا المقام المراد به ماذا الكمال البشري ولا شك أن هذا موجود فإن ذلك أقرب إلى نفعه به كلما عظمت رؤيته لمعلمه انتفع به أكثر لماذا لانه كلما قال له شيئا من حيث الاحكام الشرعيه ومن حيث النصائح والتوجيهات امتثل الامتثال إنما يكون لمن كانت له مكانه فإذا لم تكن له مكان حينئذ لا يمتثل ولا يجعل قدوه ولا اسوه اذا كيف يمتثل إذا لم يكن كذلك قال وكان بعض السلف اذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال اللهم استرعي شيخ عني لانه بشر قد يكون عنده خطا قد يكون عنده عيوب إلى اخره لكن لا يلتفت اليها ولا تذهب بركه علمه منه قال الشافعي كنت أصفح الورقه صفح الورق المرضي عرضه ورقة ورقه تصفح الذي يسمى به بتصفح كنت اصحح الورقه بين يدي مالك مالك من انس صفحا رفيقا هيبه له الا يسمع وقعها يعني لا يريد ان يزعج شيخا لماذا بصوت الورق <تصفيق> وقال الربيع والله ما لت رات ان أشرب الماء والشافعي ينظر الي هيبته ما كان لو يشرب شاي الوسع والله ما اجترأت ان اشرب الماء والشافعي ينظر اليه هيبه الله قال وحضر بعض اولاد الخليفه المهدي من قله العباسيين عند شريك فاستند الى الحائط سند الى الحائط ولد خليفه ظل الا العلماء خدم له قال وساله عن حديث فلم يلتفت اليه شريك لله يدر لم يستتبت اليه الشريك ثم عاد فعاد الشريك بمثل ذلك ملتفت اليه فقال اتستخف باولاد باولاد الخلفاء قال لا ولكن العلم أجل عند الله من ان اضيعهم تريد العلم فله طريقه اما انك ولد خليفه وحينئذ تستكبر على العلم فلا والف لا قال ويروى العلم ازين عند اهله من أن يضيعوه وكذلك ومر معنى أنه لا يذهب به بالعلم مطلقا هذا الاصل إلا إذا تحققت مصلحة راجحه الاصل ان العالم يبقى والطلاب ياتون اما انه يرحل ويسافر الى غيره هذا الاصل فيه المنع الاصل فيه المنع إلا إذا تحقق مصلحه راجحه ولا باس به وينبغي الا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه قلت رايتك ولا يناديه عن بعد ولا يناديه من بعد بل يقول يا سيدي ويا استاذ وقال الخطيب يقول ايها العالم ايها الحافظ ونحو ذلك وما تقولون في كذا وما رايكم في كذا وشبه ذلك يعني يتأدب معه فيه في في اللفظ ولا يجعله في مرتبته يخاطبه بالتاء واو والكاف كما يخاطب صديقه ولا يسميه في غيبته أيضا باسم إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه كقوله قال الشيخ قال شيخنا قال الشيخ او الساد كذا أو قال شيخنا أو قال حجه الإسلام ونحو ذا حجه الاسلام هذه او الاسقاطها لا لأنها دخيله على على اهل الاسلام ليس عندنا شيخ الإسلام الاصل وان قيل وا اطلق فانما يطلق على أفراد معينين كابن تيميه والحمد الوهاب ونحوههم اما هكذا حجه الاسلام فليس الاسلام حجه الا بدليل الكتاب والسنه هذا اصله واما الاشخاص هؤلاء ليسوا بي ليسوا بالمعصم اذا المراد هنا ماذا أن يتعدى في الخطاب مع شيخه ما رايكم ما قولكم ما تقولون بكذا قال شيخنا قال الشيخ الى اخي قال للسعد أما حرف الخطاب ت والكاف هذا معناه أنك جعلته مساويا لقرينك ولذلك الاصل أن يميز المتعلم بين معاملة القرين ومعامله المعلم ولذلك لو سالت طلبة العلم اليوم في كثير من بقاع ما الفرق بين معاملتك لقريبك ومعاملتك لشيخك لن تجد فرقا هو الاسلوب بعينه وهو الخطاب به بعينه الرابع أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله قال شعبه كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حييت وقال ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه يعني تفقده لا يتركه من باب الاحسان الادمي معه ومن ذلك أن يعظم حضرته إذا حضر يكون ماذا معظما لهيبته له ومكانته وجلاله وتقديره الداخلي ويرد غيبته ويغضب لها اذا اغتيب وحضر في مجلس يغتاب فيه شيخ وجب عليه ان يرد فكيف لو كان هو الذي يغتاب أن <تصفيق> طامه <طيب ما> <تصفيق> ان يعظم حضرته ويرد, ويرد غيبته ويغضب لها فإن عاجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس عام هذا عام ليس خاصا بي بشيخي غيبه محرمه والنميمه محرمه فاذا كان ثم غيبه حينئذ لا يجلس له ان يجلس في ذلك المجلس وفارق ذلك المجلس قال وينبغي أن يدعو له مدة حياته ويرعى ذريته وقاربه واودائه احباب بعد وفاته ويتعهد زيارة قبره والاستغفاره له والصدقه عنه تعاهد زيارة قبره هذا يحتاج إلى الى نظر لان لا يقع في في الغلوب التعيين هنا فيه اشكاله يسلك في السمت والهدي مسلكه يعني يتعصب ويراعي في العلم والدين عادته ويقتدي بحركاتي وسكناتي في عادته وعبادتي يعني من إن كان ان كان مما يظن أنه سنه عيني لا أن يكون ذلك محركا له واما الأصل الاقتداء ماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن في هذا الزمن هذا المتعذر اقتداءي بالعلم قولا وعملا مطلقا هذا متعذر لماذا قد وقع خلل عند عند العلم ويتأدب بادابه ولا يدعي الاقتداء به الخامس أن يصبر على جفوه تصدر من شيخه أن يصبر على لا بد من الصبر والمعلم مهما كان فهو بشر يصيب ويخطئ وقد يجفو على المتعلم معنى انه يوبخه يسمع كلاما لا يحبه إذا من انتهى يترك المجلس ويذهب إذا فات عليه كثير من العل لكن لا من من الصبر أن يصبر على جفوه تصدر من شيخه أو سوء خلق ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته يعني فيه العقيده من والتعظيم والمكانه لانه قد يكون يعتقد فيه انه من اهل العلم الكبار ويكون كذلك ما عنده اخلاق <تصفيق> او لا ممكن هذا لانه بشر قد يعمل بما يعلم قد لا يعمل ويكون عنده شيء من الخلل ويتاول افعاله التي يظهر أن الصواب خلافه على احسن تاويل يعني إذا ورد مسلكا في تصريف فعله إلى وجه حسن فهو المسلك وكذلك فيما يتعلق به باقواله لا نحمل الاقوال الافعال على المحمل السيء وإنما نحمله على المحمل الحسن هذا الاصل ويبدا هو عن جفوة الشيخ بالاعتذار يعني يعتذر الطالب لجفاء شيخه وما جف علي شيخي الا بماذا لاني اساءت الأدب وإلا الاصل فيه أنه لن يتجاوز الأدب معي فإذا حصل شيء منه قول او فعل عنيد لابد أن بدر مني شيء من اجله جفا معي هذا الاصل يعتذر له يعني يقدم له السبب ليس هكذا مطلقا ويبدا هو عن جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبه مما وقع للاستغفار يعني يرجعها وينسب الموجب إليه موجب حدوث ذلك الجفاء السبب ويجعل العتب فيه عليه فإن ذلك أبقى لموده شيخه وأحفظ لقلبه يعني لقلب الطالب لانه اذا حب شيخه واستفاد منه وإذا جعل في نفسه شيئا على شيخه لن يستفيد يضيع عليه الوقت ولن يستفيد شيئا لن يستفيد الطالب من معلمه إلا إذا اعتقد فيه عقيده حسنه واحبه حبا جمنا الا الفائده ستكون قليلا قال وانفع للطالب في دنياه واخرته وعن بعض السلف من لم يصبر على ذله التعليم هكذا التعليم على التعلم. على ذله التعلم بقي عمره في عماءه الجهاده وهو كذلك ومن صبر عليه آله امر رجع أمره إلى عز الدنيا والاخر ولبعضهم اصبر لدائك إن جفوت طبيبه واصب لجهلك ان جفوت معلما إن لو اخطا معك الطبيب وتركته اذا ستصبر على ماذا على الداء اصبر كذلك إن جفاك المعلم ولم تصبر وتركته اصبر على على جهلك كي له مصيه اصبر لدائك ان جفوت طبيبهم ان جفوت الطبيب وتركته لكون جفى معك او لم يلتفت إليك فاصبر على الداء لابد ان تصبر واذا جفوت معلمك حينئذ اصبر على على جهلك لابد من, من الصبر صبر مطلقا بي بكل وجه من الوجوه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ذللت طالبا فعززت مطلوبا ذللت طالبا أو ابن عباس رضي الله تعالى عنه اذا لا بد من الذل فيه في الطلب الاستكبار في الطلب هذا قاطع من قواطع التعلم التعليمي ذللت طالبا نتيجه ماذا عززت مطلوبا يعني سيكون ماذا سيكون عزيزا وقال معافه ابن عمران مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على اساطين الجامع اساطين الجامع المرضيه ماذا الاعمده هذه إذا غضب على معلمي كما غضب على هذه سيحرك شيئا لا لن <تصفيق> لا يحرك شيئا اذا الرد عليه هو الرد عليه هو. تغضب على شيخك هذه غفلة وقال هنا وقال الشافعي قيل لسفيان بن عيينه ان قوما ياتونك من اقطار الارض تغضب عليهم يعني وجد عن بعض السلف كذلك في في معامله قد يقال عنها بأن فيها شيء من الجفاء وأسماء معروف عن عن السابقين ومع ذلك لا زموهم ولم يتركوهم قال هنا قال الشافعي قيل لسفيان بن عيينة سفيان بن عيينة من أمة السنف ان قوما ياتونك من اقطار الارض تغضب عليهم يوشك أن يذهب ويتركوك يعني كانهم يخوفه اذا حافظ على الطلاب واعطيهم ماذا كلاما حسنا من أجل أن يبقوا فقال لليقائلهم حمقى اذا مثلك ان ترك ما ينفعهم لسوء خلقي لان هذا التصور لا يصدر الا عن احمق معلم تترك حلقته من أجل انه غضب عليك قل لا هذا لا, لا يصدر الا من من احمق قال هم حمقى اذا مثلك ان ترك ما ينفعهم لسوء خلق مهما كان المعلم سيء الخلق ليس موجبا لتركي الحلقه مهما بلغ في جفاء ومهما بلغ فيه سوء الخلق هذا ليس بسبب مقبول عند العلم في ترك الحلقه وقال ابو يوسف خمسة يجب على الناس مداراتهم وعد منهم العالم يقتبس من من علمه لابد من من المداراه السادس أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيله وعلى توبيخه على ما فيه نقص يعني إن احسن في بيان الفضيله يشكر وان بينا نقيصه فكذلك قد احسن يحتاج الى ماذا إلى شكر هذا الاصل معلم كما انه يثني على الطالب ولذلك بعض الطلبه عندما يكون في الفهم ينتظر من المعلم انه دائما يثني وانه لا يبين خطاه كيف لا يبين خطاه سواء كان على جهة الخاص أو على جهه العام ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا هذا مسلك شرعي فلا ينتظر الطالب ماذا دائما انت احسنت انت موفق ادخل لا لا ابدا يسمع هذا <تصفيق> ويسمع الوجه الاخر كذلك هذا الاصل أما أنه دائم ينتظر انه يثنى عليه حتى ما بلغ الكمال انت اجئت متعلما وانت قاصر وانت جاهل اذا لابد من من نقص ولابد من جفاء ولابد من خطا ولابد ما يحتاج من من تقويم فيه في الأدب أن يشكر الشيخ على توقيفي يعني اوقفه توقيف المرض ماذا اوقفه على ما فيه من فضيله بين له قال انت يا طالب علم جيد انت حفظك جيد اذا هذا اوقفه على فضيلته وعلى توبيخه أن يشكر المعلم على توبيخه على ما فيه نقيصة أو على كسل يعتريه أو قصور يعانيه أو غير ذلك مما في ايقافه عليه وتوبيخه إرشاده وصلاحه فالمعلم كاسمه معلم يعلم ماذا يعلم الفضائل من أجل أن تسلك ويعلم كذلك النقائص من أجل أن تجتنب انتبه ان تخطأت بكذا هذا سؤدب، هذا ليس من الأدم، هذا من كذا الى اخره لا من هذا هذا وذاك ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به هو كذلك ونظره إليه، لكن هذا عند من اراد العلم واخلص لله تعالى فيه في طلبه هذا يدل على ماذا إذا ما وجد في نفسه شيئا فليعلم أنه صادق النية، وإذا وجد في نفسه فيما يتعلق بابداء النقائص والجفاء فليعلم أن النية مدخولة ان النيه مدخل لماذا لانك تزكي نفسك انك كامل فلا تحتاج الى توبيخ ولا عتام لا على جهه الخصوص ولا على جهه العموم وقل هذا باطل يدل على ان النيه فيها ماذا فيها دخل وانك تزكي نفسك ببالكمال وانك لست في حاجة إلى هذا التوبيخ وهذا العتاب وهذا باطل قال ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به هذا أمر مهم ونظره إليه فإن ذلك اميل لقلب الشيخ وابعث على الاعتناء بمصالح يعني اذا را ذلك من الطالب اعتنى به أكثر اذا علم المعلم ان الطالب مجتهد في أن يعلم النقائص والفضائل اقبل عليه أكثر لانه لا يحتاج إلى الى الاحتراس والزمان هذا الآن فيه دخن كبير جهه المعلمين صار يرعول الطلاب كثيرا فيما يتعلق ب ابداء النقائص ولو أساء الاداء في الحلقه ما أساء من أجل ماذا من أجل الحفاظ عليهم والبقاء وعدم جرحهم والى اخره وقد يخشى عليه ماذا يخشى عليهم من انتكاسه هذا في هذا الزمن أو موجود بمعنى انه ماذا قد يوبخ علنا فيتاثر ويبقى في نفسه ياكل إلى آخره ثم قد ينعزل عزل في بيته وقد يحصل له ما يحصل من التراجع فيه في الدين ونحو ذلك حينئذ ينظر فيه بهذا الاعتبار والا الاصل المعلم يتكلم بما يرى أنه دين وانه حق ان اخطا الطالب على قال اجلس احسن جلسه كذلك لا تاكل لا تشرب الا في هذا الاصنفي لكن تم امور الله اعله بحالها ولذلك نقول دائما ان هذه الحلقات الموجوده في المسائل ابقاء لسلسله العلم ام إذا اذا الطالب بنفسه وخرج نفسه بنفسه واستفاد مما يلقى وإلا لن لن يتخرج هذه فقط لابقاء سلسلة العلم فقط اما انها تخرج طلبة علم بالعلم الشرعي المعلوم ادبا وظاهرا وباطنا فلا لانه لا يتاتى في هذه الأمور لا يوبخ المعلم سمعتم معلم إلا قليل نادر ما يحكى عن بعضهم انما يوبخ الطالب على امر ما سال سال في في غير موضع السؤال فاسكتهم هذا يحزن الطالب ها يرى انه قصور وانه فيه شيء من من الجفوه مجردا يقول له لا تسال بعد ما جاء وقت السؤال يظن ان الناس عندهم ماذا عنده في قضية الجرح والمشاعر هذه عندهم غلو كبير جدا كل كلمة كل كلمة يظن انها ماذا أنه جرحه هكذا جرحه وجرحه لا ادري هذه قال رحمه الله تعالى واذا اوقفه الشيخ على دقيقه من ادب او نقيصه صدرت منه وكان يعرف من قبل فلا يظهر انه كان عارفا به وغفل عنه يعني بعضهم قد وهذا موجود في النصائح ينصح ويقول ادري ادري قال رحمه الله تعالى وغفل عنه بل يشكر الشيخ على افادته ذلك اعتناء بامري فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به قال وإلا تركه إلا نترتم على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين